قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فستعلمون لاقطع عن ايديكم واغدو لكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا اَفْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ رَمُوسَا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَوَالِهَتَكْ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ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 وَلِأَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ